''İn الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية'' ''جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين في